الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدى الصراط المستقيم فلا للنقوض عليهم ورضوا الذين يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما واخشوا ربكم لا يجزي إن وعد الله حق ha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 for me.